ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله, قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلات تتقون